111. لا الإنسان ليطغى 112. أرآه استغنى 113. إن إلى ربك رجع 114. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى 117. أو أمر بالتقوى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 119. الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب